بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من رب الحق ولكن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل لايات لعلكم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أِذَا كُنَّا تُرَابًا أِذَا كُنَّا تُرَابًا لَنَفِي خَلْقًا جَدِيدًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال سواء أَنَّ سَرَّ الْقَوْلَ وَمَا الْجَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفِيٌّ بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 له دعوة الحق والذين يدعون مِن دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوة وَلَا صَالٍ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ فَتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 لمن السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما دفع الناس فينكث في الوض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لو به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبيس المسكن هذا فمن يعلم ان ما ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في العرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي لَأْخِرَتِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلِ انَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن نَّا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعم الصالحات قبالهم وحسن ما كي في امه قد خنت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه مت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 لَمْ يَجْمِعْ جَمِيعاً فَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَلُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهذِ النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ لَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بلزؤين الذين كفروا مكروههم وصدوا عن السبيل وَمَن يُطْلِن اللَّهُ فَلَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ لَأَخِرَةِ أَشَدَّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ مثل الجنة التي يعد المتقون تَجْرِي من تحتها لنهار أكلها دائم وَظِلُّهَا تلك عقب الَّذِينَ اتقوا وعقب الْكَافِرِينَ والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أُزِلَ إليك ومن الأحزاب ما يُكِر بعضه قل إنما أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه ما آبه وكذلك أزلناه حكما عربيا ولئن تبعت أهواء مالك من العلم مالك من الله مالك من الله من وليه ولا واقع ولقد رسمنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريات وما كان لرسولنا يأتي بأية لله بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإنما, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 ويقول الذين كفروا لست مرسل القلك فاب الله القلك فاب الله شهدا بيني وبينكم ومن يده علم الكتاب